وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباتا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعطرات ماءا سجاجا لنخرج به حفا ونباتا وجنات ألفافا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 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغتاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فدوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمستقيم مفاذا حدائق وأعنابا